هل يجوز أن ينيب إنسان شخصا آخر لإتمام عقد زواجه نظرا لسفره أو لعذر آخر يمنع تواجده حين إتمام العقد لا مانع من أن يوكل الشخص شخصا آخر في إتمام عقد زواجه سواء أكان هو حاضرا أم غائبا بشرط أن يكون الوكيل أهلا للعقد والله أعلم